أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين قبل البدء اليوم الخامس من شهر صفر الخامس من شهر صفر ذكرى استشهاد السيدة رقية بنت الحسين صلى الله وسلامه عليه وسلم عليهما. خمسة ففر سنة واحد و استشهدت السيدة رقية بنت الحسين في خاربة الشعب ودفنت في الخاربة حيث مزارها الان السلام عليكم اللي الله يوفق الجميع ان شاء الله للتشرف بزيارتها ولادة السيدة رقية ما بين عام سبعة و ثمانية و لأنها عمرت ثلاث سنوات سبعة وخمسين هجرية أو سنة ثمانية وخمسين هجريه أساسا رقيه حسب ما مذكور يعني في اللغة فإنما تصغير لراقية من الرقي بمعنى الارتفاع والسمو والتصغير هنا يأتي للتحبيب تصغير يأتي لشنو للتحبيب ما أدري قارين في علم البلاغة أو في علم الصرف تصغير للتحبيب وقد خصها الإمام الحسين صلوات الله عليه بالسلام حين الوداع في يوم عاشوراء الإمام عليه السلام خص بغض نسوتي بالسلام يا ام كلثوم يا زينب يا رقيه عليكن من السلام وهذا يدل على منزلة هذه الطفله ومكانه هذه الطفله وهي حقيقه يعني باب الحوائج الى الله عز وجل على رغم صغر سنها و كنا يعني في رياضه السيده القيام يمكن اكثر من سبع سنوات في سوريا حقيقة اي حاجة توسلنا بهذه السيدة الجليلة الله عز وجل قضى حاجة التنموهرات و فهذا اليوم هو يوم ذكرى استشهاد هذه السيده العظيمه السيده القيامة سلام الله عليها و كان جيد انه مشير الى ذلك لا ثلاث سنوات سنة واحد وستين ولادتها ما بين سبعة وخمسين إلى ثمانية وخمسين ثلاث سنوات, ثلاث سنوات. وين وصلنا؟ عليه السلام. الخبر، خبر المقطوع. خبر المقطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر المقطوع الصدور. ذكرنا بأن الخبر، الخبر يعني شنو؟ يعني الرواية، الحديث يعني على قسمين. الرواية وحديث مقطوع الصدور يعني نقطع بصدوره عن الإمام المعصوم. نقطع بصدوره يعني نعلم بذلك، يقين لنا بذلك، نتيقن بذلك. وأكو خبر غير مقطوع الصدور يعني ما عدنا يقين إنه صدر لكن أكو دليل على حجية الخبر هكذا الخبر مقطوع الصدور على قسمية أحيانا الخبر يكون خبرا متواترا أحيانا يكون خبرا محفوفا بالقرائم لاحظوا الخبر يعني الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم ولي من وله وعادي من عاده وانصر من نصره وخذل من خذل الله اللي هذا الدعاء يبقى إلى يوم القيامة لمن نصر عليا وخلع في الجانبين السلبي والإيجابي. هذا خبر متواتر خبر متواتر يعني شنو؟ يعني جيلا بعد جيل ما نقل عبر آخر وإنما عبر مجموعة يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب يعني لما الرسول نقل هذا الحديث مو واحد سمع وإنما الحضور كانوا عشرات الآلاف في بعض الروايات 180 ألف في بعض الروايات أقل في بعض الروايات أكثر هؤلاء رسول الله جمعهم واللي كان متقدم قال خلي يرجع واللي بعد ما واصل خلي يصل شنو يابا وفي أز الحر في أز الحر. رسول الله خطب وعين الخليفة من بعده أما الذين قالوا أم من كنت مولاه فهذا علي المولاه قالوا مثلا من كنت مولاه من كنت أحبه فعلي يحبه قالوا يا أخوان الماضي يضحكون علينا نفسهم رسول الله اللي هو قمة العقل صحيح وفي قمة الحكمة يجمع الناس الحجاج اللي كل واحد يريد يوصل إلى بيته أسرع ويقول المتأخر خلي يوصل واللي رايح اللي قدام خلي يرجع يجمعهم يقول جبرئ نزل علي الأرض وبحال حال يريد يقول كل من أحب الرسول عليه يحب هذا واحد إنسان عادي لو هكذا فعل الكل يعاتبوه فكيف برسول الله يعني اكو في التوجيهات لا لا الا الله يوجهون الأحاديث اللي لا تناسب إنسانا عاديا مقالا يعني فكيف بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث حديث الغدير حديث متواتر يعني في قصة في الغدير سمعه أكثر من واحد بالعشرات وبالمئات ونكله جيلا بعد جيل إلى أن وصل إلى هذا اليوم شنو بالتواتر مثال آخر قضية عاشوراء قضية عاشوراء كل واحد يقدر ينكر هذه القضية لا لكن قضية عاشورا وقصة عاشورا بتفاصيلها بتفاصيلها نقلت مو عبر طرق الآخاد وإلا ما شنو بالتواتر بالتواتر يعني شنو يعني الرواية رويت عن الذين حضروا ماساه كربلاء من الزينين والمزينين رووا قالوا شنو صار وشنو ما صار فهذه روية جيلا بعد جيل الى ان وصل الامر الينا هذا يسمو خبر متواتر يعني لا يمكن التواطع على الكذب فيها مثال اخر مثال حسي يعني اللي ذكرنا وجود المدن النائية المدن النائية اللي احنا ما رايحها مثلا واشنطن لندن واشبه عندنا يقين اللي بأنه هذه المدن موجودة صحيح له. حتى ربما بإمكان الإنسان أن يحلف على ذلك مع لا لم يشاهدها ليش؟ لأن اللي نقلوا الناس اللي نقلوا الناس لعدد كبير اللي لا يمكن تواطؤهم على الكذب. يعني اجتمعوا في مكان وقالوا مثلا خل مدينه يقول. مثلا نخبر الناس بهذه المدينه مثلا الفرضية لا ما قلتش عرفت شلون يفهم ان الانسان بذلك اذا بلغ الحديث حد التواتر حد التواتر نقطع بصدوره عن المقصود فهنا يكون السند يكون سند متواتر, متواتر يعني بعد ما من نبحث منه قالوا شنو قالوا يجنن التواتر بعد يوجب يقين الانسان بذلك رب شلون شوفوا ويقسم الخبر المقطوع الصدور ويقسم الخبر المقطوع الصدور الى قسمين ايضا هما الخبر المتواتر الخبر المتواتر شنو وهو ما يرويه في كل جيل في كل جيل مو اجيال متعاقبة في كل جيل منذ عصر المعصوم يعني من بداية عصر المعصوم عليه السلام الذي تلفظ بهذا الحديث الصادر عنه يعني عن المعصوم عليه السلام حتى اصل العمل به يعني بهذا الخبر المتواتر والرجوع الى يعني الرجوع الى الخبر المتواتر ما في عصرنا لماذا نرجع للخبر للاستفاده لاستفاده الحكم منه حتى نستفيد حكما شرعيا من يعني من هذا الخبر مجموعتن فاعل متأخر ليروي وهو ما يرويه في كل جيل يروي منه يرويه مجموعتن قبل فطر يعني ماكو الفعل يرويه يرويه فعل ومفعول يروي هو الفعل الها اللي متصل شنو هو هو المفعول به مفعول يعني مفعول به خب الفاعل مجموعتن يعني رواه في كل جيل مجموعه من المسلمين مجموعه من المسلمين ايش يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه فهمت مجموعه يستحيل اتفاقهم يعني من المحال عاده ان يتفقوا جميعا على وضع وضعه او على الكذب على وضعه يعني مثلا اجتمعوا في مكان وخلقوا هذا الحديث لا لا هذا مو ممكن لانه هوايه نقله مو واحد واثنين او على الكذب او على الكذب يعني شنو يعني اجتمعوا فكذبوا عرفتي أرش... شنو يعني مو الحديث اللي صادر نسبوه للرسول وانما مثلا غيروا به وما اشبه هناك اللي ذكرنا ما كان اكو في الانس يعني لكن هنا الوضع والكذب الكذب يشمل التغيير هنا أيضا الكذب هنا يشمل التغيير الوضع أساسا هي حديث ما موجود يخلقون الحديث ينسبون الحديث إلى رسول الله وهو لم يقول الكذب يشمل الوضع أيضا ويشمل التغيير أيضا يعني مثلا الحديث كان مثلا من كنت مولاه فهذا علي المولاه مثلا يجيبون غيره ويقولون النبي قال مثلا غير واحد مو الإمام البي هذا كذب غيروها غيروها اشنان تشملوها قالوا انا مدينة العلم وعليون بابا هذا قد بعد ما قدرون ينكرون لأن حديث متوافق فشمد ها هذا قليل قسم هيش سووا قالوا وفنا الاول مثلا سقفها ومدري فلان حيطانها وإلى فصار بحث عند بعض العلماء قال و... واحد من العلماء كان يقول شوفوا يعني شلون الحديث مبين محرفين به قال مدينة الهباب شفنا أما المدينة فيها ما ومعجدنا إحنا فرصت جنون المدينة لا تسقفها المدينة سابقا لها سور وضاع هل رفت كم ؟ أما المدينة لها سقف كم يصير المدينة لها سقف لشكل معنا يعني أنصلك الكرب والوضاع يعني تتصل لوضاع مدينة مثل الحديث طبعا بمعنى الحديث لا لا الوضع يعني أصل الحديث وضعه. أصل الحديث كلمات الحديث مفردات الحديث نعم أو على الكذب الكذب يعني كذبوا في نسبة الحديث إلى المعصوم عليه السلام المعصوم لم يقل ذلك أو قال شيئا آخر فغيروا الكذب ما غيروا بالي ما يخالف أو الاشتباه إذن الكذب هم يشمل الواقع هم يشمل التغيير هكذا أو الاشتباه في نسبته إلى المعصوم يعني هذه المجموعة بكثرة اللي لا يمكن أن نقول وضعوا الحديث ولا يمكن أن نقول كذبوا ولا يمكن أن نقول اشتبهوا في نسبته يعني نسبة الخبر إلى المعصوم مثل ما لا يمكننا أن نقول هؤلاء الذين ينقلون أخبارا عن المدن النائية هؤلاء كذبوا أو اشتبهوا مثلا في ذلك فواحد اثنين ممكن مثلا يشتبه اما العدد الكبير عادة لا يمكن ان يشتبه في مثلا اصلي وجود هذه المدينة النائية مثلا المعروفه المشهوره مثلا عرفت اذا الخبر المتواتر ما ينقله جمع جمع من الروايات اللي هذا الجنب بكثرة لا يمكن عادة أن يجتمعوا ويكذبوا أو يشتبهوا في نسبه الحديث خل. إذا حصل العلم بذلك فهذا الخبر يكون خبر حجة صحيح يمكن الاستناد إليه بل يجب الاستناد إليه بل باء الخبر المقترن بما يفيد القاطع أحيانا الخبر هو مو متواتر ولكنه شنو معه قرائن نعلم بأن هذا الخبر صدر عن المعصوم عليه السلام معه قرائن الخبر المقترن بما يفيد القرآن مثلا أفرضوا أفرضوا مثلا واحد من الرواة يأتي للإنسان ويقول أن الإمام عليه السلام قال لك يا جواب المسألة كذا يعني ما قال اللي هذا الراوي شنو مسألتي عرفتوا شنون شنو المسألتي فهذا الراوي العادل عندما يأتيني ويذكر الرواية الشريفة يذكر الرواية الشريفة ومعه قرينه هذه شنو نقطعية اقطع بأنه صحيح هو من الإمام جاي ويذكر لي شنو الحديث هنا أنا قطعت بالصدور هذا الحديد عن الإمام باعتبار بقرينة مثلا بين لي معجزه او بين لي امر غيبي ما كنت عارف يعني ما كان يعرف بيه وبين ذلك هذه تعتبر قرينة ايضا لان احيانا الخبر مو متواتر شخص واحد ينقل لي الخبر لكنه مشتمل على شنو انا قراءن مثل ما موجود في التاريخ أنه عندما كانوا يريدون أن يختبروا الإمام يعرفوا الإمام عليه السلام يعني الأمور كانت مشتبهه ومثلا مثل الآن الامر الاثنى عشر عليهم أظهر صلى الله عليه وسلم واضح بالنسبة لنا كوضوح الشمس أسماءهم وكذا باعتبار الروايات جمعات والمعاجز نقلت فماكو خلاف لذلك بالنسبة لنا عرفت شنون سابقا مثلا تشوف الإمام عليه السلام الإمام الصادق بالنسبة إلى الامامه من بعده من ضمن الذي وصى بهم كان الخليفة العباسي الحاكم العباسي المنصور الدواني يقول ليش؟ حتى ليش أن يأخذون الإمام الكاظم ويكتلون مع ذلك لما أرفوا أخذوا الإمام موسى بن جعفر في السجن 14 سنة يعني الظروف ما كانت تتيح بأن مثلا كل شيء يقال لكل أحد وفي كل مكان فكانت هناك قراء قطعية كانوا بعض الخواص من الشيعة اللي كانوا معتمدين عند الإمام وعند الشيعة هذول الإمام كان يبلغهم اللي من هو الإمام والإمام كان عنده معاجز الشيعة قسم كانوا يجون مثلا من خراسان يجون للمدينة المنورة حتى يشوفون مثلا الإمام الجواد حتى يشوفون فرض وبقية الأئمة في عهدهم كل واحد يعني في عهده فمثلا كانوا يأتون بمسائل من شيعة خراسان صحيح؟ ويأتي الى الامام فيريد يسأل الامام يقول للامام إسلان عنده مسألة انتوا تفضلوا شنو المسألة وشنو الجواب انتوا تفضل، شنو المسألة وشنو الجواب لأن الامام يعرف ذلك هو هم جاي لكي يعرف الامام حتى يرجع الى شيعك خراسان ويقول لهم صحيح عرفتوا شنوات؟ فاذا اكو قراء احيانا تفيد القاطع قراء تفيد القاطع شوفوا الخبر المقتر بما بما يعني بقرينة الخبر الذي اقترنا اقترنا يعني لصق به هكذا بما يعني قرينة يفيد القاطع وهو كل خبر لم يبلغ في روايته حد الخبر المتواتر يعني ما وصل الى حد التواتر دون التواتر يعني مو مثلا في كل جيل من الأجيال جمهرة كبيرة والحديث لا ربما سرارة فقط يروي الحديث وكان مقترنا بما هذا الخبر كان مقترنا بما يعني بقراء أو بقرينة يفيد القطع بصدوره يعني بصدور الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه رب شماس بليد هذا يصير الخبر المقطوع لكن بقرينا المقطوع بالصدور المقطوع صدوره لكن بقرينا والخبر المقطوع بصدوره شوفوا هذه هي النتيجه نتيجه البحث والخبر المقطوع بصدوره بكلا قسمي بكلا قسمي المتواتر والمحفوف بقرينا والمقترن بقرينا المتواتر والمقترن بما يفيد القطع يعني بقرينه تفيد القطع قطعني يقين نعم القطعني اليقين حجة من حيث السند والوثوق بصدوره عن المعصوم هذا الخبر يعتبر حجة من حيث السند يعني السند إلى المعصوم صحيح وشنو؟ ووثوق بصدوره أكو وثوق وثوق يعني أطمئنان الوثوق يعني على أطمئنان بصدوره يعني بصدور الخبر أما عن المعصوم عليه السلام لحصول القطع نقفع بصدوره عن المعصوم والقطع حجه بالبداية اذا الانسان قطع بشيء يعني علم شيئا حج بعد على نفسه الانسان علم بان ولايه الامام امير المؤمنين واجبه صلوات الله وسلامه هذا شنو حجه عليه لذلك المعاند عندما يعلم ولا يقبل هذه حجه عليه هكذا والقطع يعني عندما سيقن الإنسان وعلم الإنسان القطع حجة بالبدء يعني بالوضوح واضح القطع يكون حجة كذا الخبر المقطوع الصدور انتهينا من المقطوع الصدور يعني شنو يعني نعلم بأنه صادر عن معصوم الخبر غير المقطوع الصدور اللي أكثر الروايات هكذا الروايات كذا يعني شنو يعني ما ككا طعب عن المعصوم وإنما علينا أن نبحث السنة ونرى آراء الفقهاء ونرى تقييم الخبراء من الأصوليين وعلماء الرجال ومن الفقهاء حول الخبر الشريف والرواية المذكورة نشوف تقييمهم شنو فإذا شفنا الفقهاء العلماء اعتمدوا على هذه الرواية شنو يحصل لنا يحصل لنا حجية الخبر إذا شفنا السند سند صحيح والرواة عدول يحصل لنا حجية الخبر أردتوا شنو الخبر غير المقطوع الصدوء ويسمى خبر الواحد خبر الواحد يعني شنو يعني رواه الاحاد رواه الاحاد من الغواة مو المتواتر يعني المتواتر مو الاحد يروه مجموعة يروه اما الخبر الواحد يعني الاحاد ربما شخص واحد ربما اثنين ربما ثلاثه بس ما يصل الى مرحلة التواتر خبر واحد يعني شنو؟ يعني رواه واحد من الرواة وربما واحد ثاني وربما واحد ثالث وهكذا هذا يسمى بخبر الواحد ويسمى خبر الواحد وهو خبر الواحد شنو؟ وهو كل خبر يعني كل حديث لم يبلغ في روايته لم يبلغ يعني لم يصل لم يبلغ يعني شنو؟ لم يصل في روايته يعني في روايه الخبر يعني في نقل الخبر في روايه الخبر يعني في شنو في نقل الخبر حد الخبر المتواتر لم يبلغ حد الخبر المتواتر يعني ما وصل الى مرتبه الخبر المتواتر ولم يقترن يعني لم يلصق به لم يكن معه ما يفيد القطع ما يعني قرينه اللي تفيد القطع بصدوره بصدور الخبر يعني عن المعصوم عليه السلام عن المعصوم عليه السلام زياد إذن خبر الواحد خبر غير مقطوع الصدور كيف ندرس هذا الخبر لدراسة خبر الواحد علوم ثلاثة لدراسة خبر الواحد علوم ثلاثة أولا علم الرجال علم الرجال يعني شنو؟ يعني يبين لنا ترجمة الرجال اللي ذكروا الحديث يعني مثلا زرارة منه محمد بن مسلم منه وهكذا هذا يسمى بعلم الرجال بعدين يأتي الدور إلى علم الحديث الذي يبين لنا هل هذه رواية معتبرة أم غير معتبرة بعدين يصل الدور إلى علم الأصول الذي يبين لنا هل هذه الرواية حجة أم ليست بحجة فكم من العلم نحتاج؟ ثلاث علم الرجال لبيان معرفة الراوي علم الحديث لبيان اعتبار الرواية علم الوصول لبيان حجية الرواية لغشا علم الرجال لمعرفة الراوي علم الحديث لمعرفة اعتبار الرواية علم الوصول لمعرفة حجية الرواية وماذا مثلا أن رجل لمعرفة الراوي هذا كتبوه لأن هذا التقسيم الثلاثي اللي يعني قلت له يعتبر خلاصه هذا كل البحث اللي راح يأتي خلاصة كل البحث هذا علم الرجال لمعرفة الراوي لمعرفة الراوي يعني زراره منه هذا في علم الرجال مقصود علم الحديث لمعرفة اعتبار الروايه يعني عندما انتهينا من علم الرجال وعرفنا بأن زرار الثقة عدل ضابط إمامي أكبر. نأتي إلى علم الحديث في علم الحديث مذكور إذا كان الراوي عدلا ضابطا إماميا فروايته معتبرة بعدين نجي إلى علم الأصول في علم الأصول نقرأ أن الرواية المعتبرة تكون حج علينا ويمكن أن يجب أن منها استباطل الحكم الشر رفت وشنون المراحل دليل حسنا احنا في علم الاصول نتكلم عن الرجال لا نتكلم على ان الرواية مؤتبرة لا نتكلم عن الحجية وما يرتبط بحجية الرواية هكذا في البحث السندي يعني. لكن نشير الى بعض التقسيمات التي تقرب المعنى الى الذهن لاحظوا ولدراسة هذا الخبر يعني خبر الواحد هذا الخبر يعني شنو؟ خبر الواحد قلنا الواحد مو يعني ان يكون واحد واحد اثنين ثلاثة كله يسموه يسموه شنو؟ خبر واحد لانه روي عن الاحاد هكذا متواسس ولدراسة هذا الخبر يعني خبر الواحد من حيث السند الدراسة قد تكون ترتبط بالماثل تبكر تبوتوا بالسند إيسا الكلام حول شنو؟ حول السند سند الرواية من حيث السند وصول وقواعد وللدراسة هذا الخبر من حيث السند وصول وقواعد توصر عليها يعني اشتمل عليها توفر عليها يعني شنو؟ اشتمل عليها شنو اشتمل عليها؟ هذه العلوم الثلاثة كل من علم وصول الفقر اللي يبين الحجية وعلم الحديث اللي يبين شنو الاعتبار احسنتم وعلم الرجال اللي يبين, يبين الراوض وكل واحد من هذه العلوم هذه العلوم شنو وصول الفقه والحديث والرجال يهيئ بدوره الجزئي الجزئيات في هذا المجال لقواعد العلم الاخر يعني شوفوا علم الرجال يبين لنا الجزئية لمعرفته في باب علم الحديث، وعلم الحديث يبين لنا الجزئية لمعرفة هذه الجزئية في علم الأصول. يعني شنو؟ يعني علم الرجال يبين لنا الجزئية يا يا جزئية زرارة ثقة هذه الجزئية هو مقاعدة كلية، جزئية يعني مسألة مذكورة في علم الرجال الجزئيات المسائل المذكورة هذه المسألة تكون شنو موردا للبحث في علم اخر العلم الاخر شي يصير علم الحديث نقول روايه زراره معتبره هذه المفردة ايضا تكون مجال للبحث بعلم علم اصول الفقه روايه زراره التي هي معتبره حجه يمكن استنباط الحكم الشرعي منها كذلك كل واحد من هذه العلوم الثلاثه يهيئ الجزئيات الجزئيات يعني المسائل يهيئ بدوره الجزئيات يعني المسائل مسائل مو يعني مساله شرعيه ها يعني مفردات في هذا المجال يعني كل واحد في مجاله يهيئ لشنو لقواعد العلم الآخر لقواعد العلم الآخر يعني مثلا في علم الحديث اللي هو صار وسط بين الرجال والأصول عندنا قاعدة شنو القاعدة رواية الثقة معتبرة رواية الثقة معتبرة هذه قاعدة في علم الحديث الجزئيه لهذه القاعده وين يبحث في علم الرجال روايه الثقه من الثقه زراره هذه الجزئية الجزئيه بعد زراره ثقه هذه مساله جزئيه لقاعده كليه بعباره اخرى هذه الصغرى والقاعده الكليه شنو كبرى الصغرى وين يبحث في علم الرجال والكبرى وين موجود في علم الحديث بعدين في علم الحديث ايضا نحصل على صغراء ونبحث حول هذه الصغراء في الكبرى الموجود في علم الاصول هكذا عرفتوا وكل واحد من هذه العلوم الثلاثة يهيئ بدوره الجزئيات تبو الصغريات هذا الصرح المنطقي مالته في هذا المجال يعني كل في مجاله لقواعد يعني لكبريات العلم الاخر عرفتوا يعني فكتبوا المثال أمات كتبوا زي زرارة ثقة زرارة ثقة ورواية الثقة معتبرة زرارة ثقة. هذا في علم الرجال صغرى رواية الثقة معتبره هذه كبرى وين في علم حديث عرفتوا شنو هكذا اذا كل واحد من هذه العلوم معتبره هكذا. شوفوا في علم الرجال لتوفره على تقسيم الرواة علم الرجال يقسم الرواة يقول هذا ثقه وهذا ليس بثقه وهذا ممدوح وهذا ضعيف هذا وين يبين في علم الرجال صحيح لا وعلم الرجال لتوفره لتوفره يعني لاجتماله لتوفره يعني لاجتماله على تقسيم الرواة من حيث التوثيق والتفسيق حيث يقسم معظر الرواة إلى ثقة ويقسم معظر الرواة إلى الفق يعني ينسبهم إلى أنهم ما كانوا عجول وثقات كبريات العدل الآخر <تصفيق> كيف هو عدل هذا الآن يبين شنو يهيئ يهيء للقواعد يعني كبراه لعلم الحديث العلم الحديث المرتبة الثانية شنو الجزئيات يعني الصغريات الجزئيات يعني الصغريات التي يطبق عليها يعني على هذه الجزئيات التي يطبق عليها على هذه الجزئيات قواعده. يعني قواعد علم الحديث قاعدة علم الحديث شن هذا المثال اللي كتبته رواية ثقة حجة هذه القاعدة وهذه الكبرى نطبقها على الصغرى زرارش نفقتون واضح؟ درايه لعلم الحديث الجزئيات التي يطبق عليها يعني على على الجزئيات قواعد يعني قواعد علم الحديث في تقسيم الحديث حيث يقسم الحديث من حيث الوثوق بصدوره عن المعصوم بصدوره عن المعصوم وعدم الوثوق بصدوره يعني, يعني بعض الروايات بأنها صادرة عن المعصوم وبعض الروايات لا نث لانها صادره عن المعصوم وقد ذكرنا ان رواياتنا ان رواياتنا في مثل هذه الايام والعصور المتأخرة عادة اكو وثوق بصدورها عن المعصور اكو بصدورها وعلم الحديث بتوفري يعني الاجتماله بتوفري يعني لانه يجتمل الاجتماله على تقييم الروايه حيث يقيم الرواية يقول ان هذه رواية معتبره او غير معتبره من حيث الوثوق بصحه صدورها يعني الاعتبار ناطق نطمئن يعني لطمئناه. بصحه صدورها يعني بصحة صدور الرواية. عن المعصوم وعدم صدورها يعني عدم الوثوق بصحة صدورها وعدم صدورها يعني عدم الوثوق بصحة صدورها هكذا علم الحديث ماذا يهيئ لنا؟ يهيئ لنا صغرى لقاعدة ولكبرى مذكورة في علم القصود يعني نقول زرارة ثقة هذا في علم الرجال ورواية الثقه معتبرة هذا في علم الحديث شنو النتيجة؟ رواية زرارة معتبرة بعد. بعدين في علم الأصول نأتي ونقول الروايه المعتبره حجة هكذا فنجتنتج أن روايه الزرارة شنو؟ حجة مراحل ثلاثة خطر هذا بعض وعلم الحديث بتوفره يعني بسبب توفره البعض سببية. بسبب توفره الضمير راجع علم الحديث على تقييم الرواية يرحمكم الله تقييم الرواية عن شنو؟ يعني يقيم الرواية من حيث شنو؟ من حيث الوثوق بصحة صدورها عن المعصوم وعدم صدورها يعني عدم الوثوق بصحة صدورها شنو يهيئ, يهيئ لعلم أصول الفقه الجزئيات يعني الصغريات الصغريات كتبوا رواية زرارة معتبرة رواية الزرارة معتبرة هذا من وين حصلنا؟ الجزئيات يعني منصوب محلًا باعتبار جمع مؤنث بالالف والتاء ما اللي بالي رواية الزرارة معتبرة رواية الزرارة معتبرة شنو حصلنا من مقدمتين مقدمة الزرارة ثقة في روايته هذه من علم الرجال روايه الثقه معتبره هذا من علم الحديث شنو النتيجه روايه زراره شنو معتبره هذا صار صغرى هذه الصغرى وين نجيبها الى علم الاصول ناتي بها الى علم الاصول يهيئ لعلم اصول الفقه الجزئيات شنو الجزئيه روايه زراره معتبره التي يطبق عليها على هذه الجزئيات قواعد علم اصول الفقه صواعده ضمير يعلى انه اصول الفقه اللي شنو الروايه اكو الر... قاعده الروايه المعتبره المعتبر فشنو زرارة معتبرة. المعتبر زرارة شنو حجتون. هذه هي نتيجة يعني لازم كل المقدمات كاملة اما اذا مقدمة ما موجودة كيف نستنتج النتيجه ما يصير. رفضي شوات رفضي شوات لعلم وصول الفقه الجزيات الجزيات يعني الصغريات التي يطبق عليها يعني على هذه الجزئيات قواعده يعني قواعد علم وصول الفقه في تعيين الحجة منها من غير الحجة إذن خلاصة الكلام علم الرجال يبين لنا الراوي معرفة الراوي من حيث الوثوق وعدم الوثوق علم الحديث يبين لنا شنو الرواية هل هي معتبرة أم غير معتبرة وعلم الأصول يبين لنا الرواية هل هي حجة أم والخلاصة في دراسة السناد يرجع أولا إلى علم الرجال لمعرفة الراوي الموثق يعني اللي تقعه من غير الموثق اللي موثق من رجال سند الرواية الرجال المذكورين في سند الرواية فلان عن فلان عن فلان هؤلاء نعرفهم في علم الرجال صحيح؟ هذا أولا ثم يرجع ثانيا إلى علم الحديث حتى نعرف أنه معتبر الرواية لهم معتبرة لمعرفة الرواية معتبرة أم غير معتبرة واضح الصور <تصفيق> وفق ما أفيد من تقييم رجال سندها وفق ما أفيد يعني على حسب ما استفدناه من تقييم رجال سندها يعني سند الرواية ليس رجال السند قيمناهم وشخصناهم في علم الرجال عند ذلك عندما عرفنا من ثقة ومن الموثقة نأتي إلى, الحديث إلى علم الحديث حتى نعرف شنو الرواية المعتبرة من غير المعتبرة وفق ما أفيده من تقييم رجال سندها يعني سند الرواية على ضوء شهادات علم الرجال من وين نعرف أنه فلان ثقة أم موثق أكو أخصائيون في علم الرجال تتبوا حول الرجال فلان ثقم بهذا الدليل وفلان غير ثقم بهذا الدليل خب هذه المرحلة الثانية علم الحديث اللي كانت بعد المرحلة الأولى علم الرجال فيرجع ثالثا إلى علم أصول الفقه لمعرفة حجية الرواية من حيث سندها الرواية هل هي حجة أم لا وفق ما أفيد من تقييم سندها وقيمنا السند يعني شخصنا السند على ضوء اصول علم الحديث اصول القواعد على ضوء قواعد علم الحديث مو قلنا هذه رواية معتبرة بعدين في علم الاصول نقول انها حجة زيان تقسيم الخبر الخبر الواحد يقسم الى قسمين المسند المرسل عندنا خبر مسند وعندنا خبر مرسل المسند يعني شنو يعني اسماء في السند مذكوره المرسل يعني اسماء السند غير مذكوره شوفوا احيانا مثلا وفرغ الراوي يعيش في عصر الامام الصادق عليه السلام ويقول قال امير المؤمنين قال أمير المؤمنين هو أخو ما سامع الإمام وإنما ينقل الرواية عن الإمام ويحذف السند مثل خطباء الذين يذكرون في منابرهم ومجالسهم الروايات السند يذكرون ما يذكرون السند لأن الموضع والمقام لا يحذف ذلك صحيح؟ فهذا يسمى بخبر, يسمى بخبر مرسل لا لا هو خبر واحد كل خبر واحد بس مرسل مرسل يعني ارسله الى الإمام من دون ذكر الوصائف أرسله إلى المعصوم من دون ذكر الوصائف اما المسند يعني اسنده بالوصائف ذكر الوصائف اللي يسموه الخبر المعن عن يعني عن فلان عن فلان هذا خبر واحد الى ما يلي اولا المسند وهو ما اشتمل ما يعني الخبر الذي ما يعني الخبر الذي اشتمل سنده على جميع أسماء رواته كل الروات مذكورين واحدا واحدا معنعنا معنعنا يعني فلان عن فلان عن فلان ممن ينقله عن المعصوم إلى من ينقله إلينا صحيح؟ هذا يسمى بالخبر المسلم ثانيا الخبر المرسل شنو الخبر المرسل؟ يقول وهو ما لم يشتمل سنده على جميع أسماء رواته السند مو مشتمل على جميع أسماء الرواة أصلا إما ما مذكور بالرواة أو قسم من الرواة مثلا ذكر فيها رب تشلون مثلا شوفوا حديث اللي رواه الإمام الرضا عن الله عز وجل الإمام الرضا رواه عن الله عز وجل في نتابون صحيح 24 ألف واحد هم كانوا يكتبون الحديث أخرج الإمام رأسه من المحمل وقال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه علي بن محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن, أبيه عن جدنا رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل صحيح؟ كل السند مذكور كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل ومن حسني أمنا من عذابي لكن اللي ما بعد قال بشروطها وشروطها وأنا من شروطها هذا يسمى بحديث سلسلة الذهب سلسلة الذهب يعني شنو سلسلة الذهب يعني السند السند ماكو مذكور وكلهم معصومين أصلاً مو بصدقات عصمة يعني ماكو فينهم